وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتون نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت ياتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد نعم الذين كفروا ان لن يبعثوا وبال بلا وربي لا تبعث ثم لتنبؤ بما عملت وذلك على الله ينسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفَّ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 وَإِن تَغْفُو وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرُ النَّاضِبِ فَتَّقُوا اللَّهَ مَا اذ ارسلتم واسمعوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ خيرا لانفسكم ومن يوق شع نفسه إِنْ تُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لكم وَاللَّهُ شَكُورٌ عَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ